لغايه صفحه 9 ما دخلناش في صفحه 9 يعني أول صفحه 9 لا فضينا لا. لا سوري معلش بس يا. سوري 10 خدنا 10 اللي انا رايحه على فرحات مثلا طيب ارايكم بخير يا طبيه لا هتلاقي لا استراحه دي الصفحه اللي فيها ضروا حتكون فيها هو معلن ده هو في الموضوع ده كله معنى هذا هذا س يبقى لازم نفتكر ونكملوا الموضوع نصكم عليه او اي نقطه اخرى في هذا المنطق لذا تعمل لتقليل الضغط المالي على الله الله ان شاء الله ان شاء الله اكيد طيب في التسلل اليومي عليه على كل يجب ان نضمن صحه الاغذيه وما يقتضيه علاقات يزيد الاستهلاك في من وسائل اليومي وحتى لو كل المصادر يكون بحظة المحظم المعين ويكون لديها يعمل على إطلاع وتفتيح المحظات كما تكون مدى المدى الموضوع البحث في المجسد ويبقى فرصة على المحظمات متحددة وتختاروا منها ويستخدموا النهوذ وفي السورة المعينة حتى لو نساء الأنشاء في يعني. بيقول على الفتاه اللي هي في و من تحت بس مش بيك بيك من الناس يمكن اللغه الفيزيائيه و في اللغه الضبطه الفلسطينيه من حاجه اسمها راجع اللغه اللي لكن نفتح لكم في حتى موضوعات مدينة في موضوعات مدينة تستطيع أن تكون بحث منها أنكم الموضوعات التي تقدروا عليها منها بسائل المجسير ومصطفلاً بشاثرة sabai chala uth ke الموضوع على الكورس نفسه اللي هو المقصود بالتعاليم الاسلامي العالم الذي تحرر فيه الإسلام منذ ظهوره في القرن الأول الهجري، وصارت مغناة بذلك سفلا هو العالم الذي استطاع الإسلام سطحه، أصلا أصلا العراق إلا باسم العالم الإسلامي، وهذا يشمل البلاد التي فيها العربية، وبلاد الشرقية، وبلاد الشام، والعراق، والنصف الشمالي وكل البلاد التي فيها الإسلام. الإسلامية لبلاد العالم الإسلامي. لا هذه المجال الجغرافي أو المناطق البحثي نحن نشاع عليه. لو البلاد انتصر فيها الإسلام منذ ظهور الب... منه الفرقة الثقافية حتى ما شاء الله عندما أصبح الإسلام طوى لها لسياقه في بلاد دول العالم مكملة كثير جدا عن هذا الموضوع. هذا المقطع سمح الإسلام بالوطني الخاص. كنت من اتصل به الإسلام من قيم ومصر نجأ في هذا العالم ذي الاسماء. هذا هو المقطع الجغرافي. يعني معنى هذا أنه مش بقي فيه جغرافيا معينة مش تاريخ مصر أو تاريخ إيران أو العراق. ولما تاريخ هذا كله ولا أي بلد يشمل الإسلام هذه البلاد فيها. وصلناها بسماطه صلوا بالعبارة الإسلامية واصبحت نقرأ فيها الاسم العالمي للإسلام النجد ينجم الإسلام حقيقة لما رأيت زي ما قلتكم من الصور الماضي قسم هذه المناطق على طول بعض المتراسات إلى إسماعيل قسم الشمال قسم في الجنوب الإسلام والفارق في بعض النصف الشمالي يكون على الإسلام جلال الشعوب. قام قسم على سبيل المثال على البحر المتوسط إلى اسميه بس اسمه الشمال ليسمى الجانو اشمل قلنا قرانا ان, إن شمل بلاد سوريا ثم بلاد لبنان وايضا الى البلقان والى فرنسا ثم اسبانيا ثم جزء الجانو لو مش مش طول البحر المتوسط من اي مصر والشام وشمال اليونيا هذا أني أن الإسلام عندما فشل في هذه المقاربة لها استطاع بما فيه من القوة وعوامل إثياء عوامل دينية أو غير دينية أن يجعل هذا العالم أو عالم بعض المتوسط مقصور إلى اسمين. قسم في الشمال يتحدث بلغه لغة إثيية أو مشتقات اللغة اللاتينيه واللغة العربية في الجنوب. الشمال نادي مسيحي انتصرت، بالجنوب الجنوب نادي الإسلام هو اللي انتشر وأصبح الإسلام هو الدين الذي شمل المنطقة جنوب البحر الأحمر، المتوسط وهو قوة فعالة في حضارته وثقافته وهيلا. إذن الإسلام هو الذي حدد لنا هذا العالم العربي أو العالم الإسلامي إلى أي مدى كان له تأثيراً في تاريخ هذه من العالم فيما تجاري فيها حتى يوم منها؟ هذا فيما يخص في حد الوراثة إذا البحر المراسخ لما استطعنا أن البحر المراسخ فإن البحر هذا القسم أو إنذار القسمة بين قسمين شمال وجنوب شمال البحر هذه إنذاره عادة الديانة وأنا لغته لغة التي هي أصلها أما في الجنوب فهو الإسلام غارة إسلامية غارة إسلامية فكان ذلك السلم المستشرق ان الإسلام هو من لا الشعوب هو الذي قسمه هو البحر المتوسط إلى فلسطين في, في الشمال وفي الجنوب هذه المنطقة فقط البحث عن المرسل ضارة عن في هذا البحث فهذا قرم راضي الإجري العاشر الميلادي عندما وصلت الحضارة الإسلامية إلى تباك ومن نجد أن الحضارة الإسلامية عندما وصلت إلى تجارة الغرم هذا التقدم الحضاري التابعة التي في مقارنة في الوقت الذي كان فيه في الارض الأوروبي كان حمود وضع واستكانة بعد مرحل شاشع وكان الحضارة الإسلامية وهو الحضارة ما بعض في الوقت كانت مدينة زي مدينة لندن أو في مدينة مثل في مدينة فريس كانت أموارها الناس في, في نوم الحضارة الإسلامية في الفطباة المشفية وغل نارها حضارة إسلامية أو في أو مسيئة أو هناك وجود لحضارة أوروبية وبالساب حتى خضم القرن الثالث يعني القرن الثاني والثالث عندما اهتمت الحضارة الأوروبية وطلعت من الحضارة الأوروبية وصبح لها ثمار من هذه الحضارة من الإسلاميات عن الحضارة. الحضارات من الحضارات هذا من في الرابع في هذه الحاشد الميلادي في, الفرن الفرن في أنه ضعف وخلوم. في حرب أوروبا، الحضارة الحضارة في في عصر الناصرة، في في بعدما ابتلع الشمس الحضارة هذا من المجد في روم، لما صار حضار، نسميها حضار القرن الثالث الميلادي، اخترع ما. كانت هذه حضارة الشرمان حضارة وقتية وضع عنكم حضارة وقتية مرتبطة ليس كثيراً مرتبطة بالفرد التاسع يلاجد حضارة الحضارة بدأت الجانب الأخر الحضارة الإسلامية لكن الحضارة المولوبي كانت حضارة الفرد التاسع التي كانت اهتمامها للخلاص القليل حضارة الأوروبية بدأت أن الحضارة الأوروبية تستهل، ولكن للوقت القصير لأن هذه الحضارة الأوروبية ترتبطت بشخصية شرلمان. فعندما شرلمان كان شرلمان، فترك كل الأولاد، وعلى النزاع الذي كانت الأولاد، كان ذلك الحصول لهذه الحضارة الثالثة. حضارة شرلمان، حضارة التاسع أو حضارة الحضارة التاسعة وهي حضارة وقتية ومتطبطة بالمين شخصية شرلمان فلما مات شرلمان وتفرق الملك علي الأمدالي بدأت حضارة أوروبية الخضر لكن ضعفة بينما كذلك بدأ يستطيع إصلاحات حضارة الإسلامية لذلك تم العصر العباسي الثاني إصلاحات الحضارة الإسلامية وكانت فتره اصدقاء كبيره جدا ظهر ذلك فيما ان تكون حضاره إسلامية في هذه الفتره التاريخيه من الحضاري الجرية. حتى المدن حتى البلاد التي استقلت من الدوله الاسلاميه الدوله الاسلاميه عندما بحثت عنه بعد وجه الناس نوويه ولا الحضاري وزارت الحضارة الإسلامية في روز مقايا الحضارة الإسلامية في عصر الإسلامية كانت زالت الحضارة العقلية السوارة والصلاة الطويلة كما في هذا القرن التاسع الذي كان فيه أولا طاقة من الطاقة ضع القرنية and But the Sahara Khadrara, when the Sahara Khadrara, ikmul kandun dan berdasarkan ikmul kandun berkaitan هنا على أساس أن هذه الحضارة هي أولها الإسلام وبالتالي نتحدث عن حضارة إسلامية في الحصر الآخر وإنما حضارة الإسلامية تتأمين منذ ظهور عن الإسلام هنا نقدر نتحدث عن حضارة الإسلامية ترجع أيضا أنها أيضا الخام الاول نجد أن الحضارة الإسلامية هذه قامت على دعامتين على أساسين مهمين الأساس الأول اللغة العربية. الأساس الثاني الدين الإسلامي. هذان هما الإسلامية أنا قصدي بدعاء المطر العام هو إنما الحضارة الإسلامية قامت على دعاء منين هو النغة اللغة العربية وديبة كيف على اللغة العربية أولا لها دور الحضارة الإسلامية، دور لا أولاً النغة النغة لها صرفيًا اللغة العربية لغة علمية، إما على اللغة العربية لأنها تجد حاجه وحده وتفتح قاموس من لسان العرب على سبيل المثال في لسان العرب تشوف الكلمه الليبيه كم في اللغه العربية وغيرها تجد لها قويه بانفاقها ومعناها وما بلغتهم للغه الاخيره كل العرب عشان ينقلوا ويكتلوا من اخبارات اخرى الحضاره اليونانيه الساسانيه او اي حضاره من حضارات اللغه من اللغات الكبرى فما ان اللغه العربيه الى وقت اليها فيها عن اي معنى وعن اي ماده ولذلك نجد ان اللغه العربيه من اللغه العربيه قوه و واعطي الحضاره الاسلاميه قوه حيثاً العربيه اللغة العربية أولاً نقرأ سعوط ان المبادرة الأحروف نجد من, من التلمعاتي ممكن نجد إستقاطها ونجد أنفاض منها ونجد من مرادات لها أرضاً حصيراً جيداً فكانت هذه اللغة كالجعب أمام العرب عندما ترجم من اللغات الأخرى الى اللاتينيه ومن الناسينية اللغة ومن اللغة طيعة استطاع من ينجو من التراث القديم إلى اللغة العربيه لغة اللغة العربية لغة مدنية لفاضية. عبر بها العرب عن إدانته والصفعة من جمهور جيله إلى تاريخ الحضارة الإسلامية. هذا يعني اللغة العربية في سطر الاسلام عندما وجدنا أن اللغة العربية كانت تبارة من أحد في إحضارة إسلامية من التي تكفر تمطراتها و تكفرات كلماتها و المسلمون لتحجم أولاً اللغة على هذه الترجمه وهي اللغة العربية في لغة ومعناها و سوف يكون مدى في الوحيدة في, في, في بعد من الحضارات لا يعيد ان نغة تقوم من لغة أخرى أو إن حضارة من الحضارة. إنها لا أخذ مع بعض. اي أي اي أو أي مغرب تقوم سيبع لها لا يعيب من حضارة لا أخرى من لغات أخرى كثيرة أن هذه اللغات الكثيره التي اخذوا منها من اللغه العربيه أعطت قوه لللغه العربيه عندما بدا المسلمون يكتبون في العلوم التي كانت غريبه من العرب تماما ولكن العرب استطاعوا ان يطيعوها وأن يعلموا يفعلوها اداه فيما كتبوه وترجموه من تراث السريان واليونان اليونان و استطاعت اللغه والدول العقل السيئة إذن نحن كثير من المؤلفات اليونانيين وغيرهم إلى اللغة العربية اللغة الحصر تتجمع عندما ترجم المستمون تتجمع العرب الكثير من تراث اليونان وتراث الرومان تتجمعوا إلى اللغة, اللغة العربية عندما نرى اللغة العربية سنجد أنفاس كثيرة will be. Well, الليمون ليمون كلمة بازار كلمة وزير وزير كلمة دينار دينار كلمة الجبل الجبل وغير هند من الكلمات من هذه الكلمات عربية دخلت اللغات اللي أوروبية لما دخلت هذه الكلمات الأوروبية معنا من اللغة عربية اللغة العربية ورائعة لها قوية منتشرة ومعروفة وبالتالي أصبحت اللغة العربية هي أساس مهم جدا في الحضارة الإستثمارية هذه الكلمات كلها لو جاءنا لواحد محرك اسمه دوزي دوزي ده دور خاموس منه خاموس عن الملابس وعن له خاموس أيضاً عن الكلمات العربية في أصول متأخرة، يعني لما نعجز ومن لا بكلمات عربية أو معنى عربي في أنفاس عربية نروح للوزي لقاموس روزي لأن هو عمل قاموس للكلمات بعد القواميس العربية، يعني كلمات المشتقة أو الكلمات اللي بقعت بعد وضع القواميس العربية. مثل البعض من نشوف مثلاً بعد ما نشوف قواسم العربية نشوف دوزي في الأخير الذي لم يترك أي كلمة غير عربية وكانت أهل ولم يحسبوها الذي إنه أصلها في قاموسه اللي هو سكونه يفسيرها عندنا ملحة لمجموعه مجموعة العربيه العربية وكلمات كلها مأخوذة مشتقه من كلمات عامة. فعندنا كن قتل شار كلمات كثيرة تدل على أن اللغة العربية على أساس اعتمد عليها عند تعريبه عند استفادته من اللغة العربية. كن لاقي نحن لا نضع كلمات لكن هناك اشياء تتحرك وتحرك عاوز وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك كبير وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك هي وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وهناك اشخاص كثيره جدا مخصوصا من معظم لغات العالم وكلنا يبين ان اللغه العربيه قادره على أنها بين لنا وتحفظ كلمات ليست كلمات عربيه وانما احتفظت بها واستخدمها في العرب في لغتهم واعطت قوه للغه العربيه فيما اكتسبوا اللغه العربيه عموما الأنفاظها كثيراً وتكتيباتها عجيلاً ويقدر أي معظم من المعاجل من اللغة العربية لدي الأنفاظ لا حصل عليها آلاف الكلمات هي الكلمات من القصول العربية وإستطاعت أنهم يحفظوها في المعاجل الاوروبيه الحديثة المعاجل الثاني في اللغه العربيه و الدعاه الثانيه في اللغه العربيه يعلمون الدعاه في اللغه الدعاه الثانيه هي اللي كانت سبب في اللغه العربيه و عملت انتشار اللغه العربيه وعيلها هو الاسلام ان الاسلام اتى لكي يؤثر تسيرا جيدا تسيرا يعني كيانيا في اللغه العربية وثلاثة تكسير الكريم الإسلام قدر له صفات معينه استطاع هذا الضوء الإسلام بما من الحق الضوء من القوة ومن السعادة بما الضوء العربية يعني أفضل لها كثير من الأسلمات التي تطاعت في اللغة نشارك بجدر اللغة اولا الحضاره الاسلاميه هي ايمان و ايمان الله وايضا ايمان لا يتعارض مع العقل فالشارقه هي انها حضاره تقدميه وانها حضاره من بالمسلمه و سعه الظلمه حضاره كل هذه الصفات هذه حلت الاسلاميه والنحوات التسامح نحو التفتح قلنا الرايه قلنا ولا ولا ولا قلنا فيها قلنا انحركت من حمله الخلويه والاستمرار والوحده والمصالح وايضا حيه الانسانيه نلاحظ في هذه اللغه اللغه العربيه ويكفي أنها نغة القرآن الكريم وأنها كانت مفترة ولا يستطيع البشر يجب أن يحصل على مشروع الجميع وأن يشترك من الإسلام ويشترك من وقوة التي عليها هذه اللغة العربية قمنا بها جمعات وما يسوق او الاستمراريه العلوم انها هذه اللغة كان اللغة كان ماض فيها من من هذه اللغة في هذه كل شيء من روابط القوه روابط الكيميائيه روابط القوه في انا اخذ الى نظامنا ثم هو مليت انلس يعني قلل الاعتماد ديما على الفن الشاق <تصفيق> يعني <تصفيق> لا تتوعدي طارق التركيه يكون vista dessa Anak anak yang makan ada di sini. Jangan makan tak. Jangan makan tak. Jangan makan tak. Jangan makan tak. Jangan makan tak. Jangan makan tak. Jangan makan اللي جات له في الاعتقاد النيه اعتقاد النيه شيء ما الشيء بيعد صحوه يا فاء هو من الرسائل ساعات لما يحدد في الصيني لما يكتب من نذات المواد في الاخص في اسئله يعني رواد دي رواد سير تنم عن رواه او او اويه رواه ثاني ولها الناس لها معاني ولها نوعا من ذلك في هذه هذه ومعرفة ومعرفه مش سي سي يا سينا قلنا ليه بنزبط دي المعلمه دي هي دي حتى عند هو في ايه يعني الامتحان الاسئله كلها يعني ليش حضرتك قلت له ده في نوع خاص لكم يوردوا المواصفات ماشي لنشكليه حتى من غير اي ذكر في هذه من الجوائع في معظم في يعني المكتبه اللغه العمليه ليحل المسيرين في الاسبوع من المحاضره هناك معظم في في في, في التاريخ، في الفن في الفلسفه بيشكل العلوم في قواسم جديده للانفاض الجديده اللي دخلت الايه اللي دخلت الدين. مش دخله مش دخل جامد وانما كلمات اصليه دخلت القواسم مرتفع هذه في الفن اتفقت في التاريخ طلع من نوع المصطلحات في التاريخ والعماية هذا النوع يحتوي على حوالي 3 ثلاث مصطلح 3, 3 مصطلح في التاريخ فقط تاريخ وعماية ففي ألفات كثيرة جدا وهذه الألفات التي تحتوي على المعرة ليست حاجة منها حاجة. من أساس النقطة المشتقى من اللغة ومعلكة باللغة لا تكون لديه إلا مدة مدى من اللغة وعظم اللغة تتخيل اللغة قويل لأن مشتقات الكلمة العربية كثيرة جدا وده في القديم في الأفواق وفي وأيضا في فقط من انها اي عمل فلا بد انها ان تصنع نسبه للاعمال ونصنع نسبه حتى يغلقوا ليسوا الشرعيه وين ترون الشرع in my heart, which I need, and la posta del Danilo la posta del Danilo la posta del Danilo la posta del Danilo la posta del Danilo lille danilo la posta لأي مدى من اللغة العربية هو هي روحها يعني هي شخصيه نتطير من, فيها من اللغة فيها نتطير فيها عن بعض اللغات اللي يبين مدى صلاة الناس اللغتين اللغة المسعبية كانت يعني من 30 في كانت اللغة ميتة ما يعني اللغة بيزة. يعني لا تدر لا يعرفه أحد لغة مزيدة ولكن الصفاء اليهود عشان يحيو قومياتهم وأولياتهم مهتموا بالإيه؟ ملغتهم بالشببين وعين من اللي, اللي من عن اللغة وعن حصول اللغة العبرية وأحيو اللغة العبرية بعد فيها نلقى عمال من اللغة العربية. بعد أن جاءت هذه اللغة تماماً من اللغات المنزاية يعني لغات المتابعة تماماً حيوظة لأنه من اللغة وإلى دليل على هوية الشخص على إصارة الشخص ربيس وزراء ربيس وزراء شيراء استطاع استطاع في يوم هذا ووجد واحد من الفرنسيين وقتا ليقتل مقدمه ولكنه تحدث بالانجليزي وهو بيتكلم عن اللغه الانجليزيه وجد فيها ان من الكورس بتاعه عادلا ولم يقتل تقيه محطما احتمال على ان هذا الفرنسي الذي لم يحترم الانجليزية اللغه الانجليزيه وتحدث اي لغه واللغه أنا سأكدت هذا الحاكس في هذا القصر لأنه بلد احتساس الناس للغتين والحوالين احنا بالعكس وإذا هنا كمشة أن تنجم نشجع اللغة يعني اللغات الغير العربية ونشجعها بطريقة الحفوة وإذا ما لا يقردش معناها ان تقشين من, من اللغة ومن التعبيرات اللغوية من اختبار رجال الدوله تتحدثون باللغه الاجنبيه تعبيرا عن احتسابهم هذا انا لا انكر الاهتمام باللغه الاجنبيه بل نهتم باللغه طبق طبق جميع بالنسبه لقواعد اللغه العربيه الحمد لله يعني مش من الناس اللي معانا فده انا هكتب لمجتمع ثاني ان يعني احترام للطرف لان احترام المبادئ كلها علينا ان نكون حريص ابدا جميل على يعني ممكن هذا في كل وقت يعني باحترام واحترام جميل احترام كده بالذات يا ثم في الله، إنك كل أذن الله، من ورث الشياطين من الأرض، من من فهو من من الله حافظ، حافظني من النشوة والكفر والشرب، نعافين، نعافين، سميته من نصر الله، نعافين، لا من كل ما هو في السماوات والأرض، بناء على أساس يعني لو قرها ودين. ما نجد اللي كل شيء مع بعض يعني أي شيء من أدب العالم نجد أن أنت أنا بعالم اسمه أدب العالم وتحفز مثلاً تحفز دراساتي اللي تدرس كل ما كل دراسة من اليوم نبدأ Freedom of peace aslamiyya. Just a few days before. The last prayer of the beach. And the last prayer of peace aslamu shall consent. Wellness بعد peace aslamiyya. Just a few days وقد امرت السلبيه <سؤال> <سؤال> من مكانتها انها قتلت من حضارتها ونعمتها اعددت منه شيئا ارجو ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان يعني مثلا ممكن ان انها اقل واستفادت النباتات هم في يعني النظام الجنسي نظام صغير كثير فلسيه كل ديكه من هذا كثير جدا ما نستقع العوامل العربيه استفاد بها السكوني لو ماتين هذه السلامتي اطباقيه اديب باريس دي اللي بتقول عليه ده احنا الصواغه هنا لا مسكن من الاقصاص العماله تكون جديده الصناع الصناع المستقلين راحه يعني حاجه في النوم في الراحه الصناعات والمصاغ الصناعات دي مش لا يعاني من هذا، لا يعاني من هذا، لا يعاني من غير عربية التي منع الطبيع أو الموارد في الأشياء الصغيرة. هذه من عبيد اللغة العربية لذلك من كلمات نوع من سبحانه وتعالى لكي كلمة الصراط المستقيم هو الطريق المستقيم. مثلاً، فتباً يعني يعني يعني في الدرس هناك في كثيرة يجب لكنها تحلت في اللغة العربية ومتعبت في الورق العربي وأصبح لها مصر ودعبت في المنزل هذا يغير اللغة أي اللغة العالم تأخذ ما تاخذ لغة عربية أخرى من هذه اللغات وتألف من الكل ولا يبين لنا حضور لا من المرة الثانية لا من أن أفضل من كلمات عربية لأنها هي لا أقوم من لغة أخبار، ثم في هذه النقطة أن ما أقوم، إذا أردت غير العرب أن نجي نشم نضرب لا جدّي في ما السياق، ولكن لونهم كلام، كلام في لغة، وعندما تعلم تعلم على أي لغة، على أي نوع من عندما تعلم كلامهم لغة عربية فيها مكتئب، صامت، سري، وأنهم مسؤولين عن سلطة عربية. ليس هذا عيب، بل هو ساميك من التفرغ السلام من غير العرب لكن عم سفاهه العرب وكان لغة اللغة لا عليها. من لا ان يراه يراه ساميكا مراه ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا ساميكا اشتمم صيغه عمليه ان يوجد وقت علاج من هذه اللوحه في الانشائيه ما من اي صح هذه الصمامات القويه قيمه عظمه للوحه الاساسيه والسيانيه وذلك مع طبعا هذا لا يوجد وقت من اصغر شيء لا يمنعهم الطريق من هذه الكلمة من راعهم من إحساس يقول أن أن هذه الكلمة قرطهم وغضب وأن عن هذه الصراط لا مصادر أي طاقة أسرع بحرر هذه الكلمة وراح في طيّة الحرب واعتبر بسبب الحرب حتى ألا يخجل الشاب منه؟ ألا نقول هذا عاصفة اليوم من العجز طوال الليل طوال. وعندك قراءات؟ قراءات؟ قراءات؟ قراءات؟ قراءات؟ أيضاً في الطائرة، إن ليس في مسؤولي النعمانية كيلا، ولكن في مسؤولي هذا الضابط، ورأى طريقة عربية في نوع من الاحتجاج الطائرة اللي مشفرة من دونها، بالتأكيد بالدرس هذا وضع في الأحداث الماضية أن هذه الأمور هذا اليوم نتحدث عن وضع خط اللي واحد have a member of colleague, from that marriage of New York's pronunciation, or New York's pronunciation, or a G�� ionic pronunciation. I'm saying that I Act defend the English language that is في pattern that can serve as a natural and quality of education who shall make workers as stage josek with their courage there is an opportunity for learning personal LETENTION this message is Nationalism another as فيها، tried for the ful structured العاصمة البريطانية، في مدينة لندن، العاصمة الأسترالية، تقع في في مدينة باريس، العاصمة الألمانية، تقع في مدينة برلين، العاصمة الهندية، تقع في مدينة نيودلهي، لا لا لا معرفة. الذي تعاون معه المجلس لتأسيس الدولة الإسلامية ومنذها بعد ذلك الكثير من الأيام يجلس على طاولة من الخشب في عباد من عباد الحضارة الإسلامية لكنه يجد أن بعض من عباد الحضارة الإسلامية لديه قليل من الطاقة لها الله لله حضور جميل جدا بعد كده بعبر فيها <تصفيق> من المسلمين <متكلم> ونقلوا منها، نقلوا الصور، يعني في أحداث المسلمين تعلموها ونقلوها مع إلى غرب في ذلك الوقت. أنواع الندوية، أنواع المعارض، علم الصدوع، تعلو من المسلمين، ثم نبي هذا عن جد بيته الله فالجامع ما تجمع العقل من ان الى كان يوم جدا لا كان غير عن كل سنه جميله الحقيقه ان هو اتصل في مروطه شهر 8 اللي في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 عادي عادي اي طب طب That's <laughs> the <laughs> <laughs> <laughs> هو دي نعم انا انصر بشكل اللعاب التي عبر لها الخلايا على صورهات دراسه الاثاث من 3% من الشاب و4% في الترجمه مايكال التركيز في حاجه عاوزين نعملها في Kita mohon, mohon, kalau kita ada bukti, kita boleh. Kita nak, kita nak share. Ini, ini sangat dalam share. Kita boleh, kita boleh, kita boleh jalan. Kita boleh, خير طبطيه